غير المغضور عليهم ولا الضال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينرون فعذارين معذرتهم يوم لا يفعذارين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد أتينا وسنهدى وأورثنا من رَأَي إِلَى الْكِتَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِلْأَلْبَابِ فَصَبِّرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِرَبِّكَ حَنْدِ رَبِّكَ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبرون استعجل الله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا عن الصالحات والمسئلين قليلاً ما تتذكرون إن الساعة لا آتية إلا في. سيدخلون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخل الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وأنه رمضة رام إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر شيء لا إله إلا الله، فإنما هؤلاء يُؤفكون، كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اللهم الذي جعل لكم الارض قرارا اللهم الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء ورزقكم ورزقكم والطيبات ذلكم الله ذلكم الله ربكم فادعوه مخلصين له الدين لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله العالمين سيما لرب العالمين، والذي خلقكم ترابا، ثم من نطفة، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا ثمَّ لِتَبَلُّغُ أشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُ شُهُوَّةً وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبَلُّغُ وَلِتَبَلُّغُ أَجَلٌ وَلَعَلَّكُمْ ولي تبلوغ أجل مسموم ولعلكم تعقلون. بما أرسلنا به رسلا فسوف يعلمون إذ الأضلال في أعناقهم إذ الأضلال في عليم في فينا يمسرون إذ الأضلال في أعناقهم والسلال يسحبون والسلال وبما كنتم تمرحون ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أعطى الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك